سانتياجو بيرنابيو تكلمنا عن الابيض ليلو مخيلات واذكريات واذهان الكتالونيين ليقول اليهم وليتكلم معهم وليتحدث عنهم بالقول خارجة من بيتها فوها ماشي البيت العديان لاب ثبلاو على جرانا وشعارها يلمع لمعاني اذا عرفتم من تكون نعم اجابتكم صحيحة برسلونة في لكمة المشارقة برسلونة بلاجة المغاربة البرسة بلاجتهم og futebol i barcelona i lukhetie med ispania herkene tilbarkes, herkene